مع القرآن، مع القرآن. ساعة يومية في رحاب القرآن الكريم، آية وهداية. مع القرآن، مع القرآن. من تلاوات الحرمين إلى التلاوات المرتّلة، ترتيل من سورة فاطر بصوت القارئ عبد الرحمن مشرف الشهري وهو إمام جامع العباسي بأبحر بجدة. سيُرَتَّلَ إذن ما تيسر من سورة فاطر تلاوات مرثلة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 كَذَّبُوا كَفَقَد كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِنَّ اللَّهَ لَتُرْجِعُ الْأُمُورَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون أشهاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة لهم مغفرة وأجر كبير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 فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد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 إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعهم والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر اولئك هو يب 124. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا 125. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره في كتاب ان ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل يأكلون لحم طري و تستخرجون حليا و تستخرجون حليا تلبسونها وترلف الكفيهما واخر لتبتغو من فضله ولعلكم تشكرون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 والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمع دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم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 وما ذلك على الله بعزيز ولا تَزِرُ وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا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 وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأنوات إن الله يسمع من يشاء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 119. يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير 110. ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان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 مختلف ألوانها وغرابي بسود ومن الناس والدواب والأعناق مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله واقام الصلاة وأنفقون مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور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 ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلوا لها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عن الحزن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 والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها 124. كذلك نجزي كل كفور 125. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل 126. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاء 10. فذوقوا فما للظالمين من نصير 11. الله عالم غيب السماوات والأرض 12. إنه عليم بذات 118. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض 119. فمن كفر فعليه كفره 110. ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتى 111. ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل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 ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة 124. ولن تجد لسنة الله تحويلا 125. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة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 الله كان بعباده بصيرا استمعنا إلى سورة فاطر مرتلة بصوت القارئ عبد الرحمن مشرف الشهري وهو إمام جامع العباسي بأبحر بجدة في فقرتنا الثانية في هذه الحلقة تلاوات مرتلة سورة فاطر تتناول الغرض العام الذي نزلت من أجله الآيات المكية ألا وهو قضايا العقيدة الكبرى الدعوة إلى توحيد الله إقامة البراهين على وجوده هدم قواعد الشرك الحث على تطهير القلوب من الرذائل والتحلي بمكارم الأخلاق فتحدثت عن الخالق المبدع سبحانه الذي فطر الأكوان وخلق الملائكة والإنس والجان وأقامت الأدلة والبراهين على البعث والنشور في صفحات هذا الكتاب المنظور فالارض تحيا بعد موتها بنزول الغيث وبخروج الزروع والفواكه والثمار وبتعاقب الليل والنهار وفي خلق الإنسان في أطوار وفي إيلاج الليل في النهار وغير ذلك من دلائل القدرة والوحدانية وتحدثت عن الفارق الكبير بين المؤمن والكافر وعن ميراث هذه الأمة المحمدية لأشرف الرسالات السماوية وختمت السورة بالتقريع المشركين في عبادتهم للأوثان والأصنام والأحجار مع القرآن مع القرآن ساعة يومية في رحاب القرآن الكريم آية وهداية مع القرآن, مع القرآن.